أيها الإخوة تقدم لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في أونيزة هذه الخطبة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح عثمين وفقه الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يُظلِل فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، وأمينُه على وحيِه وخيرَته من خلقِه، صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابِه ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين عمَّا بعدُ فيا عباد الله، إن الله تعالى قال في كتابِه وأن يستوافروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متعًا حسنًا ويؤتِكُ الذي فضل فضله وإن تولوا فإنني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم عباد الله ولقد حكى الله عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه فقلتُ استغفِروا ربَّكم إنه كان غفَّارًا، يُرسِل السماء عليكم مدرارًا، ويمدِدكم بأموالٍ وبنين، ويجعل لكم جنَّاتٍ ويجعل لكم أنهارًا وقال هودٍ لقومِه، وأن استغفِروا ربَّكم ثمَّ تُؤُبُوا إليه، يُرسِل السماء عليكم مدرارًا، ويزِدكم قوة إلى قوَّتِكم عباد الله لقد عرنت ما أصاب البلاد هذا العام من القحط والجذب وتأخر نزول المطر والبرد الذي أضر ببعض الأشجار، ولقد كان هذا ولقد كان هذا بأسباب الذنوب، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير أيها الإخوة. إن قحط المطر وجرد الأرض ليس ضارا بالأشجار والمواشي ولكنه أيضا يكون سببا لقلة المياه, لقلة المياه التي نسقي بها زروعنا ون وأشجارنا ونشرب منها فإن الماء الذي نشرب هو الماء النازل من السماء كما قال الله تعالى. أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ؟ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ؟ وجوابُ هذا السؤال، أنَّ الَّذِي أَنْزَلَهُ هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ جَلَّ وَعَلَى وقال تعالى وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَا وَمَا أَنْتُمْ لَهُ لَ وأنزلنا من السماء ما فأستقيناكمه وما أنتم له بخازنين وقال تعالى وانزلنا من السماء ما فأستناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون وقال تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ما ينبع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه وقال تعالى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 أن بعض الناس لا يهتم بهذا الخطر ولا يقيم له وزنا، فتراه يشاهد يشاهد الأرض هامدة يابسة، ولكنه ما زال في لهه وغفلته وظلم نفسه كأن شيئا لم يكن، كأننا لم نسمع بما جرى من جرائط في بلاد أخرى أصابها من المجاعة. واللاؤه الشيء العظيم الذي لا لا يكاد يصدق به عباد الله اتقوا الله عز وجل اتقوا الله تعالى واعلموا انكم لستم في عصمه مما جرى على غيركم لو انكم بقيتم هكذا لا تبانون ولا ولا لا تحيا قلوبكم ولقد قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإنني إذا قلت هذا إذا قلت إن بعض الناس لا يهتم بهذا الخطر وإنهم فيله وغفله فإنما أقول قولا يصدقه الواقع فهل من أحد من هؤلاء هل من أحد من هؤلاء فكر في أسباب ذلك لعله يستعتب ويتوب إلى الله إن من إن من أسباب ذلك بلا شك كثرة الذنوب وقلة مراقبة علام الغيوب استمع لما أتلو عليك من كتاب الله قال الله تعالى ولو أن أهل القرى منو واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحوا وهم يلعبون أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وأكثر المتهاوين بالواجبات وأكثر المتهاوين بالواجبات والمنتهكين للمحرمات قلوبهم قاسية. فهي كالحجارة أو أشد قسوة نسأل الله لنا ولهم الهدایة والتوفيق والصلاح أيها الأخوة هل من أحد راقب نفسه في حق الله وحاسبها ونظر فيما هو مقصر فيه ومخلّم به هل من أحد هل من أحد راقب نفسه وحاسبها في حقوق عباد الله فأدى إلى أهله حقوقهم هل من أحد راقب أهله فأدبهم بما يرضي الله عز وجل هل أمرهم بالمعروف أو نهاهم عن المنكر هل علمهم الآداب التي تكمل التي تكمل بها أخلاقهم إن هذه الأسئلة لا بد أن يكون الجواب عليها إما بالنفي وإما بالإثبات وإن كثيرا من الناس قد أهمل أهله لا يبالي لا يبالي أحرم الخير أن فعل الخير ولا شك أن هذا تقصير في ما تقصير في الله عليه أيها الأخوة هل من أحد تخلى عن ظلم الآخرين فعاملهم بالصدق والبيان وأدى إليه الحقوقهم بلا نقصان إنك لا تسمع أمور ممكرا إنك لا تسمع أمورا ممكورة في معاملة الناس. أستغرب أن أن تقع من شخص يفخر بدينه. إننا نسمع كذبا فيما يتعلق بمعاملة الدولة، كالبنك الزراعي وصندوق التنمية العقارية. أسمع كذبا فيما يتعلق بالمعاملات الفردية. يخبر البائع عن السلعة بأنها جيدة وهو كاذب. يخبر بأن قيمتها كذا وكذا وهو كاذب يخبر بأنه اشترها بكذا وهو كاذب إننا نسمع غش في المعاملات يظهر السلعة بمظهر جيد مرغوب فيه وليس كذلك يعرض السلعة المعيبة للبيع ويقتم العيب الذي فيها وهو يعلم العيب ولا يفى عليه أَفَلَا يَعْلَمُ هَؤُلَاءَ أَفَلَا يعلم هؤلاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب اللَّهِ الله كذابا أفلا يعلم هؤلاء أن الكذب من هؤلاء الناس وزادت السلعة فإن هذه الزيادة التي يأكلونها يأكلونها سحّة وهي حرام عليهم وما أول جسد نبت من السحّة إلا, إلا النار والعيار بالله أ فلا يعلم هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من الغش وقال من غشف ليس مني أ هؤلاء أن يتبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أظن عاقلا قولا عن المؤمن يرضى أن يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إننا نسمع من يتعامل بالربا صراحة أو تحياً عليه غير مبال بمحاربة الله أو مخادعة الله عز وجل يتحيا على الربا بحيَلٍ بارِدَةٍ لا تَخفَى على لِي لُبٍِّ ودِينٍ ولقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم, إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم بؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة أي إن كان المطلوب معسرا فنظرة إلى ما أي فعليكم أن تنظروه إلى أن يسر الله عليه وأن تصدقوا أي تبرئوه من الدين خير لكم إن كنتم تعلمون ولكننا نسمع نسمع ولكننا نسمع من هؤلاء المرابين بوجه صريح أو بالتحييل على الربا إذا حل الدين على المعسر الذي يعلمون إسره لم يلتفتو إلى قول ربهم الذي أغناهم وأفقره لم يلتفتو إلى قول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ما يسره وإنما يلجؤون إلى الاستدانة مرة أخرى أو يهددونه بالحبس والمسير إلى المحكمة وإنني وإنني إلى أعلم من إخوان القضاة أنه إذا ثبت عندهم إصر الدين أنه إذا ثبت عندهم إعسار المدين، فسيحكمون بإنضاره إلى ميسره، كما أمر الله بذلك وأسمع وأسمع أيضا عكس هذا أي أن الظلم يكون من المطلوب لا من الطالب فترى بعض الناس يكون عليه الحق وهو قادر على وفائه ولكنه يماطل يماطل صاحبه يقول أتني غدا فإذا أتاه من الغد قال بعد الغد وهكذا فلا يعلم هذا المماطل القادر على الوفاء أن مط ظلم وأن الظلم ظلمات يوم القيامة وأن كل ساعة تمر به وهو مماطل بما يجب عليه لا تزيده إلا إثم وربما يعاقب وربما يعاقب فيحسن له هذا العمل وهو المماطل فلا يكاد نقول عنه وإني لا أعجب إني لا أعجب أيها الإخوة من مماثلة هذا الغني ماذا حصل له بالمو... بالمماثلة؟ أ يظن أنه إذا ما سقط عنه الحق؟ أ يظن أنه إذا ما فلا يحاسب عليه يوم القيامة؟ أ فلا يعلم أنه سيوف الحق إما في الدنيا وإما في الآخرة أيها الإخوة وإن بعض الناس إن بعض الناس لا يقوم بواجبه الوظيفي فتجده يتأخر عند عند الحضور ويتقدم عند الخروج وإذا, وإذا جلس على كرسي العمل فإنه لا يبال بالعمل تجده إما عاكفا على قراءة بعض الصحو وإما لاهيا مع من يحدثه وهذا بلا شك ظلم لنفسه وظلم لدولته وظلم لعباد الله وأكل للمال بالباطل فلتتق الله, الله هؤلاء الموظفون الذين لا يبالون بوظيفتهم ولا يقومون بها، واليعلم واليعلم أنهم أمناء على الوظيفة، وأنه يجب عليهم أن يقوموا بها، أن يقوموا بها على الوجه الأكمل، كما أنهم يطالبون بمكافأتهم على هذه الوظيفة بالوجه الأكمل، وأسباء ومواضع التقصير فينا كثيرة، ولكننا نسأل الله أن يتواب علينا، وأن يعفو عنا، أيها الأخوة المسلمون. إن, إن طلب السُّقِيَ من الله عز وجل لا يختص بالصلاة في مُصلَّى العيد ولكنه في كل وقت وفي كل حين فاسألوا الله عز وجل أن يُغيثَكم في كل وقت فإن الله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريبٌ أجيب دعوة الداعي إذا دعام فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشُدون وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن إبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أسأل الله تعالى أن يغيث قلوبنا بالعلم والإيمان، وأسأله تبارك وتعالى أن يغيث بلادنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أصن الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا يا رب العالمين. اللهم عجل لنا بذلك فأنت أكرم الأكرمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم, اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداهم اهتدى وسلّم تسليما كثيرا أما بعد فإنه لا شك أنه كثر فينا الأعمال أي العمال الذين ليسوا على دين الإسلام من نصارى أو بودييين أو غيرهم وإن الواجب علينا الواجب علينا أن ندعوهم إلى الإسلام أن ندعوهم إلى الإسلام ونبين لهم محاسنه بأنهم جاءوا إلينا وهم في حاجة إلينا وقد وقد نكون في حاجة لأعمالهم ولكن من حقهم علينا ومن حق ديننا أن ندعوهم إلى الإسلام وأن نبين لهم وأن نبين لهم فضائله ومحاسنه. إن كنا نستطيع ذلك بأنفسنا باشرناه بأنفسنا وإلا فبمترجم أمين يعرف اللغتين العربية ولغة من, يدعو من يدعوه إلى الإسلام هذا هو الواجب علينا ولقد بلغني أن بعض السفهاء في عقولهم الضعفاء في إيمانهم الذين لا يقيمون للآخرة وزنا والذين يظنونهم أنما خلقوا في الدنيا ليعمروها ولي... وليتمتعوا فيها بلغني أن بعضهم إذا رأى من عماله اتجاه إلى الدين الإسلامي فإنه لا يرضى بذلك. انظروا أيها الأخوة، النصارى يدعون إلى دو إلى دينهم بكل وسيلة ويقطعون الفيافي ويصبرون على الأذى وعلى الألم للدع... للدعوة إلى دين النصحه الله. وأبطله بدين الإسلام، ولهذا نقول إن الدين عند الله الإسلام، وليس ثمة دين مقبول عند الله إلا الإسلام، والقول بأن الأديان ثلاثة، قول لا قيمة له بأن الأديان ثلاثة، لكن الدين اليهودي والدين النصراني منسوخ لا يقوم له وزن إطلاقا، لأن الله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. ومادين اليهود والنصارى إلا كسائر الأديان الأخرى التي نسخها الله نسخها الله عز وجل وإن كان, الد... وإن كان الذي يتدين بالدين اليهودي أو النصراني له ميزات أخرى كحل نسائهم وحل ذبايحهم ولكنهم من ناحية الآخرة هم سواء كلهم أصحاب النار كما قال الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، خالدين فيها أولئك هم شر البرية أيها الأخوة إني لا أعجب من هؤلاء الذي لا يقول أنه مسلم منهم أن يكرهوا أن أ أن أحدا يدخل في دين الإسلام سبحان الله أتكره من ير من يرتف إلى دين الإسلام فينقذه الله تعالى من النار أتكره من يرتفوا إلى دين الإسلام فيكثر الله به أهل الإسلام أتكره من يرتق إلى دين الإسلام فلا علّه يقون من المجاهدين بماله أو بنفسه في سبيل الله إنني أقول لهؤلاء الذين أكرهون الإسلام العمال عندهم أقول لهم اتقوا الله توبوا إلى الله توبة نصوحة قبل أن يفجئكم الموت أدعو هؤلاء العمال إلى الله عز وجل حتى حتى يحصل لكم الثواب العظيم واسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث علي بن أبي طالب إلى أهل خيبر قال له انفذ على رسلك فادعهم إلى الإسلام فوالله لأن, لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم حمر النعم هي الإبل الحمراء وكانت أفخر الأموال عند العرب فليتق الله هذا الرجل السفيه في عقله الضعيف في دينه وليتب إلى الله عز وجل وليكن من دعاة الخير والإصلاح من الذين يدعون الى دين الاسلام لعل الله يهدي على يده من كان غير مسلم فيفوز فيفوز بهذه الميزه التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من دعاة الحق وانصاره اللهم اجعلنا من دعاة الحق وانصاره اللهم اجعلنا من دعاة الحق وانصاره اللهم, الحق وأنصاره اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تأخذنا بما فعل السفهاء ومنا اللهم لا تأخذنا بما فعل السفهاء ومنا إنه إلا في النفقة بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغف لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وعلموا أيها الأخوة أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث أي في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة فعليكم أيها الأخوة عليكم بالجماعة وهي الاجتماع على دين الله إلفة ومحبة وموادة وإيثار اجتمعوا على دين الله عز وجل فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار وأكثر أيها الأخوة أكثر من الصلاة والسلام على النبي المصطفى سيد الأنام فإن الله أمركم بذلك في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فسمعا لك اللهم وطاعة سمعا وطاعة لله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم ارزقنا محبَّته واتباعه ظاهرا وباطنا اللهم احشرنا في زمرته اللهم أسطنا من حوضه اللهم اغفر في شفاعته اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جوارك يا رب العالمين اللهم اصلح ولاتنا اللهم اصلح ولاتنا صغيرهم وكبيرهم واصلح ولات سائر المسلمين يا رب العالمين اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم واجل ولايتهم في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمه الى الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان.